غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا السماء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 جاول في جحيم يصلونها يوم الدم تملك نفس لنفس شيئا يوما لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الحمد لله رب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 ويل لكل همزة لمزا الذي جمع مالا وعددا يحسب أن تطلع على الأفيدا إنها عليهم مؤصدا في عمد ممتدا